الرجال قوامون على النساء بما قضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الرجال قوامون على النساء بما قضل الله بعضهم على بعض ما أن تكون الأمواله الطالحات قالتات حافظات للغيب لما حفظ الله الطالحات قالتات حافظات للغيب لما حفظ الله وَلَا تَقَافُونَ نُفُوزَهُمْ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ إِنَّكُنَّ تَخَافُونَ نُفُوزَهُنَّ فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن كبيلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن كبيلا, كبيلا إن الله كان عليا كبيرا إن الله كان علي كبيرا